ان ان اماتهم الا لائي ولدناهم وانهم لا يقولون مكرا من القول وزورا وان الله لا غفور والذين يظاهرون من نساء فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمََّّسَ ذَلِكُمْ تَعظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّسَ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَدَعِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاهٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُوا بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ في فِي الْأَرْضِ مَا يَنطِقُ مِن دَابَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا طَائِرٌ مُّنتَشِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَالِمُ السَّرَائِرِ وَالْجَهْرِ وَمَا تَكْتُمُ وَمَا تَسْتُرِ ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئوا بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوعا نجوى ثم يعودون لما وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَأَبِئْ سَلْمَ نَصِيرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَاتَنَا جِئْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بالبر والتقوى والتقوى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 يا ايها الذين امنوا اذا نادى نداء جائت رسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقا ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا فإذ لم تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بِمَا تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما وضب الله عليهم ما هم 119. ولا وَيَحْلِفُونَ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 110. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون 111. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب 119. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 110. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 124. ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون 125. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 126. ألا إن 119. إن حزب الشيطان هم الخاسرون 110. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 111. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 حزب الله